غابت أحد فأشرقت الجنة نظر الصحابة الذين قتلوا والد حذيفة إلى حذيفة بعد فوات الأوان وكأنهم يعتذرون أما حذيفة فانكب على والده الحنون وصديقه ورفيق هجرته وقد قطعته السيوف فلم يتلفظ بكلمة نابية ولا حتى بعتاب مجروح لم يزد هذا المفجوع على كلمات تنهد بها ذرفها كالدموع فقال غفر الله لكم يرحمكم الله خفت الفوضى ولكن بعد أن سقط الأحبة وفقد جيش الإسلام مواقع فارقة على الأرض توقفت الفوضى لكن مفاجآت أحد لم تتوقف فوجئ المؤمنون وهم في حالة ذهول بعدو يكتسحهم وسهام تمطرهم استشهد الشيخ عبد الله بن حرام والد جابر واستشهد صديقه عمر بن الجموح وثابت بن وقش وأصبحت المبادرة بيد الوثنيين انتهى النظام فلا قيادة ولا ميمنة ولا ميسرة ولا رماه فشق شباب محمد صلى الله عليه وسلم بسيوفهم برماحهم بسهامهم شقوا طرقات أخرى إلى الجنة كل على طريقته أيقنو أنها قريبة. لكن هذه الأكداس الوثنية تحاول ردم الطرقات نحوها غابت تضاريس أحد وأشرقت منتجعات الجنة وجزرها الساحرة فانسابت أنهارها وتمايلت أغصانها وتلألأت طرقاتها المرصوفة بالجواهر فبدأوا يتزينون لها ها هو الشاب سعد بن معاذ سيد الأوس يصول ويجول فيلمح صديقه أنس بن النضر كأنه يقاتل عن معركتين عن أحد وعن بدر التي غاب عنها يجتث من أمامه ليبر بوعده لربه حين قال لئن أشهدني الله مع النبي لا يرين الله ما أصنع كان يصرخ معتذرا عن أخطاء الرمات فيقول اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وينادي ربه متبرئا من الشرك قائلا وأبرأ إليك مما جاء به المشركون ثم يصف لصديقه ابن معاذ بوابة قريبة للجنة حين سأله أين يا أبا عمرو فيقول وها لريح الجنة إني أجده دون أحد طار قلب سعد فطلب الصحبة فقال أنا معك فشد يجت الثاني شجعان الوثنية لكن أنسا كان استثنائيا ضرب العشرات وجرح بالعشرات حتى حتى تمزق جسده وهو يلاحق روحه روحه التي رفرفت تاركة إياه ممزقا دون ملامح تأمله ابن معاد وتأمل جراحه المبكية فاعترف بتفرده وقال لم أستطع أصنع ما صنع أثناء تلك الأحداث التقط وحشي حربته، التقطها وعاد من جديد يستشرف يبحث عن حمزه.